بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مُغِيثٌ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ يَمْهِلُونَهُمْ وَإِن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أزل عليه آية من ربه إنما أت منذر ولكل قوم هاد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 من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه من أمر الله إن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أراد الله بقوم سوء فلا معدل له وما لهم من دونه من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 أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا خلقك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومن ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 ومأواهم جهنم وَبِئْسَ الْمِهَادِ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هو أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ولا ويأتضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم الدار 117. والجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمعكم الدار والذين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 فَمَنْهُ هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ان بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُبْلِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ نَادٍ لَهُمْ مَآذِبُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واق. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تجري من تحتها الأنهار 112. دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا 114. الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من 119. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك 119. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما مَا من الله من ولي ولا واق 110. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية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 126. وما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 127. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكو جميعا يعلم مَا تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Zdjęcia